بسم الله ا ل رحمن ا ل رحيم. إن أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله و ا ت ق و ه وأطيعوه.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 فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم ل ت غ ف ر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصر واستكبر و ا و استكبارا ا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم إ ن ي أعلنت لهم و أ س ر ر ت لهم إ س ر ا ر ا ف ق ل ت ُ ا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل ا ل س م ا ء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله و ط ا ر ا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَضْوَاءً أَلَمْ ت َ ر َ و ا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أ َ ن ب َ ت َ ك ُ م ْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا و َ ي ُ خ ْ ر ِ ج ُ ك ُ م إِخْرَاجًا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقو منها سؤلا فيجاجا قال نوح الرّب إنهم صوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خ س ا ر ا ومكروا مكرًا ك ب ر ا وقالوا لا تدر آلهتكم ولا تذون و ل د و ن ولا سواه ولا ي غ و ث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الضالين إلا ضلالا مما خطئ آ ت م أغرق و ا فأدخلنا و ر ا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح ا ل ر َ ب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا إلا فاجر ا ك ف ا ر ا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا ت ز د الظالمين إلا ت ب ا ر